إلى كل مسلم ومسلمة فك الله أسرهم من معاقل وسجون الظلم والتعذيب إلى كل من ذاق غصص الأسر وتجرع مرارة الذل فاعتز بعزة الإسلام في ديار الكفر وتعزى بعزاء الأنبياء في البلاء إلى الذين ما فارق ذكرهم والدعاء لهم الألسنة والقلوب وإن لم ترهم الأبصار إلى إخواننا وأخواتنا في كل بلد وإلى أهل كوب خاصة هذه القصيدة التي كتبتها منذ سنة فحجزوها ولم يتسنى لي أن أخرجها إلا بعد أن فك الله أسري من قوة نام أخوكم أبو سليمان البحريني للآيبين إلى الديار بحرقه والقلب يخافق مسرعا كشعاع وعقارب الساعات تجري لاهثا والموعد المنشود قيد ذراع وحبست دم في الجفون تصبرا فانهار الجفن بعد صراعي وتصدأ القيد بدمعك مذ اسرت توحان ليه لية المصار وتآكلت قضبانه المهم مزقات أجساد أحباب بكل بقاع وركلت زي الأسر بالرجلين كي تكسى ثياب الحر بالأسقاع ونفرت بالأمس بخيل الخفية واليوم عدت بصرخة المذياء وكما ابتنيت من العداء لما ترى فاليوم تسدى ضمة الأضلاء أترك إذا نئيها التقوى على فرقا شقيق وسط ضباعي فبما ستفصح إن قضى قد ذكروك بكل نجل شجاعي أهل البسيطه قد تجمع شملهم يا مرحب الصخر أسير تداهي أبشر فتي العظم من النصر الذي قد ساقه يسر سميع الداعي كادت قيام العند تحورك إن رأك وقد رجعت بأعراق الأوضاع رفع المهيمن ذكركم. بين الورى والخصم أنتن صاغراً بالقاع لو بيعت الأفراح كنت بها إذاً شيخ التجارة من الطمائي لو بيعت الأفراح كنت بها إذاً شيخ التجاره من يتضمئ.